ذكرنا فيما صلاه أنه استدل على ان من صام ثم وجد ثمن الال فإما الأمر بالهاد يسقط عنه بصحيحة أَبِي بصير باب أربع وأربعين من أبوى بالذات حديث ثلاثة سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهديه حتى إذا كان يوم النافر وجد ثمنشاة، هل يذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فإن أيام الذبح قد وذكرنا أن سيدنا قد سرّوا المعتمد أشكَل على ذلك عدة إشكالات مضى بال كلامك الإشكال الأول الإشكال الثاني إن قوله فإن ايام الذبح قد مضت بحيث لا يشرع في حقه الذبح بعد ذلك وان كان واجدا للهادي ينافي الروايات المستفيضه المعتبرة وما تسالموا عليه من أيام من أن أيام الذابح تستمر إلى آخر بالحجار وبالتالي وكانه يدعي ان الصحيحه مخالفه للسنه وذلك موهن لها ويلاحظ عليه بأنه لا توجد عندنا نصوص مستفيضه تدل على استمرار الذرح إلى آخر بالفجار فليس عندنا إلا صحيح حريص حديث واحد باب أربع وأربعين من أبواه الباب في متمتع يجد الثمان ولا يجد الغنام قال يخلف الثمان عند بعض اهل مكه ويامر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فإن مضاد الحجاء أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجاء بدعوى أن ظاهره امتداد ظرف الذبح إلى آخر بالحجام، ولكن مقتضى لجامة بينه وبين صحيح أبي بصير الذي قرأنا والتفصيل بأنه إن كان واجها للثمان من الأول. وانما لم يقع منه الهادي لعدم وجدان الغناء فان ضرب الدال يمتد في المستفيات وان اذا لم يجد الهادي لا فننا ولا عينا حتى ما باد ايام الذابح ان وظيفته الطاه وامم المطلقات قال الايه المباركه فمن تمتع للعمره الى الحج فتمتيسرا من هاتين فإنها مقيمة بمثل هذه الصحاح الدالة على تحديد أيام الذبح وأن الذبح ليس مطلقان نظير صحيحة منصور ابن حازين باب ستة من غبوات الذهاب. حديث خمسة. سمعته يقول أن نحروا بمناة لا فمن أراد الصوم لم يصوم حتى تمضي الثلاثه الايام والنحر بالأمصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد، وأبنى التسالم المدعى فمضافا الى مخالفه الصدوق حيث بنى على معتبره ابي بصير من ان من لم يجد الهدي حتى مضت ايام الذابح فإن وظيفته الصوم أن هذا التسال دليل للدين والقدر المتيقن منه في امتداد الذبح لاخر بالحجاه من وجد الثمان ايام الذبح لا مطمئن إذن فهذا الإشكال غير وارد الثالث التالي التمليحة قال لو سلمنا أن المتن في الروايات هو قوله فلم يجد ما يهدي حتى تا إذا كان يوم النفر لو سلمنا أن المتن هكذا وليس فيه ولم يصم الثلاثة الأيام فظاهر سياق الرواية سؤالا وجوابا في أن المنظور إليه من لم يصن ولا شمول فيها لمن صام الذي هو محل الباح والسر في ذلك ان قوله في الجواب بل يصوم ظاهر في الحدود وانه وان وظيفته بعد مضي ايام الذابح ردود الصوم ولو كانت الروايه ناظره لمن صام لكان مفاد قوله يصوم والاستمرار وهذا خلاف ظاهرها فان ظاهر التعبير بالفعل المضارع يفوم وزن هو مطلوبيه حدوث الصوم بل الاستمرار فيه لذلك فنفس ظهور الجواب في حدود الصوم قرينه على أن من دور الرواية من لم يصوم لا من شرع في الصوم وبقي عليه السبعان بل ويلاحظ عليه أن محط السؤال هو السؤال عن تدين الوظيفة بعد مضي أيام ذهبها حيث قال له لم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النهر وجه أي أذبح أو يصوم أي هل يتبين بالوجدان في يوم النهر أن وظيفته من الأبوال هي الصوم أو أن وظيفته هي <تصفيق> فمصد السؤال عما تبين من وظيفته بعد وجدان الثمان يوم الناطر ومقتضى ذلك ظهور الجواب في تبين الوظيفة وان وظيفته هي الصوم وهذا كما يشمل فرض الحدوث وعدم الشروع فانه يشمل فرض الاستمرار اذا فدعوى ظهور قوله بل يصوم في إرادات حدود الصوت غير منسجمة مع ظاهر سياق الروايات بلحاظ أن مصب السؤال عن تبين الوظيفه هل يشألوا العادة التي ان التعيير لسقوط الهادي بقوله فإن ايام الذبح قد مضت ظاهر في ان منشا الحكم بالسقوط مضي ايام الذبح ومقتضى هذه ومكتبى هذا التعليم أن متن الرواية مساوق للنقل الآخر وهو قوله ولم يقم، وبذلك تكون مخالفة لما تسالم عليه الاصحاب من عدم سقوط الهادي فيما لو لم يطم فلا بد من رد علمها إلى أهلها جعلت الله يا شيء إبراهيم من أهل وفيه أن غاية ذلك كون الرواية مكلفة أي أن مقتضى عموم التعليل أنه صام أو لم يصوم، ومقتضى فشال من الأصحاب على عدم سقوط الهادي عند قولوا يا عدم الصوم هو احتصاص متاجها بمن شنو الصعب لا طرحها ودعوى أنها مخالفة لنا تسالم عليه الأصحاب إمه فالصحيح ان الاستدلالات بصحيح ابي بصير على سقوط الهادي في حق من صام ولم يكن والدا تامهون الروايه الثانية التي استدل بها خبر حماد بن عثمان هنا نقله عن الكافي مرة البرع الرابع خمسمائة فتحة خمسمائة وتسعة حديث أحد عشر سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من نناك قال أجزاءه سلاما والحضر تام دلالة لولا ضعفه سندا حيث إن في السنة عبد الله المردد بين ابن يحيى وهو مجهول او ابن بحر ولم يوثق بناء على عدم ثمانيه التوثيق بوعوده في تفسير علي ابن ابراهيم القديم. ولكن اشكل في مبارفا لضعف السناد بأنها معارضة برواية عقدة ابن خالد الصريحة في عدم سقوط الحادي باب 45 من أبوال الذاب حديث اثنين قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجلين تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في العاج الصر أي أيشتري هديا فينحراف أو يدع ذلك ويصوم أبعد أيام. قال يشتري هدية فينحرى ويكون صيامه الذي صامه نافلة لا وقد حملها صاحب الجواهر على الأفضلية. ولكنه لا موجب اليه على كلام السليم على ان الحمل على الأفضلية لا يخلو من الجمع بين المتنافيات لان موضوع الهادي يا شيخ ابراهيم الوجدان وموضوع الصوم عدد الوجدان فكيف يقال بجواز الهدي والصوم له وان الصوم افضل فان مرجع ذلك الى انه واجد وفاقد وهو غير معقول ويلاحظ عليه انه لا تعارض بين الروايتين لو تمت سنتين فان روايه عقدت صريحه كما اتاكد في شنو, شنو صريحات في مشروعيه الصوم في حقه بينما روايه محمد ظاهرة لماذا لا افعل ذي المديك في الجنون لعباره قد صورها امامنا فتعارضنا روايه دائما كانت سنتنا روايه روايه حماد صريحا في اجزاء صومه حيث قال اجزاءه صيام بينما روايه عقبه ظاهره في عدم الغذاء ومخلوبية الهادي ومقتضى قريه النص على الظاهر حمل الامر بذبح الهادي في صحيحته أقام في رواية عقده على المدد، ولا يلزم من ذلك يا شيخ إبراهيم الجانح بين المتناقضين، فإن المدعى أن هذا الشخص فاقد للهادي، وإنما طلب منه أن يهدي من بابل استهبابي والناد وإن كان جنوه فاقدان وهذا ليس جمعا بين متنافيين نجمو النحو وجد النبابي وظيفة وجد النبابي وظيفة ولكن يستحر له. يا رواية يا رواية يا ما يطلق يطلق وكذلك صريحة يا رمار ويجمع بينهما. في الحمد ما النافل تمارك ما يبقى فقط يبقى. الأمر سيدنا إذا كان يعني هو يقول وي ويكون صومه نافلة فيعني في نفهم أنه الواجب عليه هو الهدي يكون صومه نافلة يعني أي يعني يقول ما كان ي... نحر شيخنا يقول يشتري هديد فينحره ويكون صومه يعني كيف يجعل هذا وصير صومه شنو؟ نافلة أو أنه يجتزئ بصيامه فيكون يكون هذا هو الأخطر هذا هو مخطط الجن بينهما بان ذات يقول أجزاءه صيامه صريح في إجزاء الصيام وهذا ظاهر في علم الإجزاء ذات يقول صومه أجزاء يعني صريح بإجزاء هذا يقول يشتري يدين وصومه نافلة يعني ظاهر في عدم الفز مقتضى الجمع بينهما ان الامر به انه له ان يشتري الصيام ويستحب له ان يهدي ويجعل صومه معرا سيدنا لو كان فقط فقط الامر كلامكم صحيح يعني تقول شيخنا المامور به شيئا شيء واحد <تصفيق> أن يشتعي هديا ويجعل صومه نافلة يجعل صومه نافلة مع قوله يجزي صومه أيهما مصرح هل يشتعى أن يجزي صومه صريع في الليساء يعني بين هذين اللسانين لو قال يجزي صومه أذا يقول يجعل صومك نافلة يجزي الصوم صريعا في الانسان. بينما هذا ظاهر في علم الأكداب يحمل على الأخضر أنه له أن يشتري فديا ويجعل صومه السابق نافله مثل كمامين صلاة القرآن وصلاة الـ تماما الآن لو قال المولا في شخص صلى قرآنه ثم حضرت الجمال قال المولا في حطار لك اجزأته صلاة القرآنه وفي خطاب ها ما قال يصلي جماعة ويجعل صلاته القرادة نافلة كيف تجمعون بينهما؟ ألا تجمعون على حمل المفادي الثاني على الأبضلية وكيف تجمعون حجب حماد بيكسس من أصباب أدن يوم مفرج من منهم شعاب الرواية عقب ما نحمل هذه على ما أيام باقي من بعد, بعد يوم خروجه من المنام فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج متى صام ثلاثة أيام؟ يوم يوم بعد ذلك أي سرق هل تقولون مبقى روايه الحمد لله هذا نعلم الحمد لله هذا ويأني إلا في ما يقولوا ايسار، يحتمل انه ايسر من يوم عاشر نعم ما يقولوا؟ من هي مطلقة كما يحتمل انه ايسر يوم عاشر يحتمل انه ايسر بعد مرنة. أيام الدين هذه الرواية يقول إلا ما ايسر إلا بعد أيام الدين ألزأه؟ هذه قليلة الله الحمد وكما قموا خليل الصيب على الكلام على <تصفح> <تصفح> الآن هذه القول شخصون بعد أن صام يعني متى يصوم خلال من تشويك من اللي متى صام؟ قبل السابع والثامن والتاسع بعد أن صام الثلاثة أيسر يعني كما ينطلق على أنه أيسر يوم عاشر قرينا برواية حمامة راضينا هل أنت أيسر شو نسينا تقريب هذا وحنا فلا نشاهد الروايتين أولا في حجة أنفسهما ثم نجمع بينهما هذه تقول أيسر يعني شنو سواء ايسر يوم عاشر او ايسر بعد مضي ايام الزرق فإن وظيفته ان يشتري هدئة كيف تقول اذا اصاب هذا بعد ايام الزرق اجزاءه سوف يكونوا مخيدة لانها وارية في من لم الصبعي الا بعد ايام الزرق يقول ما احبينهم على الحمد للنظام عن المخيد انه كي جاء كلاما الذي نقول لأن وجدان الهادي يؤذي حيث هذي القمر المذي الشراء لا يؤجمع على ولكن على محول استحبابي في العلمانات لأن لا لا سيد عبدالله لأن وجدان الهادي يكشف عن حضر مختلفية مرجع على هناك <سكرا> يكشف عن عدم كون وظيفته بس الذي يتعسرين أنه وجدان الهادي يكشف عن أنه لم تكن وظيفته الصوم لأن صومه فاسد فاسد لا يقول صومه فاسد يقول يكشف أن, أن وظيفته لم تكن هي الصوم أما الصوم هو طريق لا لا أمرين استخداميين أمرين استخداميين يستحب صومي ونعرف مداما لمن لا يبعبو الصوم عن الجعام هذا شخص صام هذه الثلاثه الأيام مرحباً إذا أفضل الراوه هذا كل إتوافها هو الإسام والإسام الجاسر إتواف منه خلاص بها بيصور تعين عليه من كل هدار هذا الشوهر لا يتقوي أرمينا بمحل فلا معنا على الاتحاد ما سألت 396 تهت المسألة إذا لم يتمكن من الهد باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغيب فالأحوط الجامع بين الشركة في الهاد والصوت، وقد استدل من ذهب إلى إجزاء الشركة في هذا المغرب بصحيحه عبد الرحمن باب ثمانية عشر من أبواب الزل حديث عشرات سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضافي وهم متمتعون وهم متوافقون وليسوا بأهل بيت واحد ولكن مثلا إبراهيم ما ولكن وقد لكن كانها مثال لاحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد الهم ان يذبحوا بقره يعني بقره واحده تجزي عن الجميع قال لا احب ذلك الا من الضروره ومقتضاها جواز الاشتراك في الهدي حال الضروره واجزاؤه ولا تنتقل الوظيفه الى الصوم ولكن وقع الكلام عند الاعلان